تفسر أخيرا عن صحة هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج نعم هذا الحديث لا صحيح حديث صحيح ولكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسويه الصفوف وكان عليه الصلاة والسلام يمر بالصف يمسح صدورهم ومناكبهم يأمرهم بالتسوية فخرج ذات يوم وقد عقلوا عنه فرأى رجلا باديا صدره متقدما فقال عليه الصلاة والسلام يتسون صفوفكم او ليخالفا الله بين وجودكم اي بين قلوبكم حتى تكونوا اعداء متباغين وهذا وعيد لمن ترك تسويه الصف وهو دليل على وجوب التسوية كما ذهب الى ذلك بعض العلم وما نشاهده الآن من التهاون بتسوية الصف لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأمومين أمر مؤسف له فإن كثير من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول استدلوا سووا صفوفكم وربما يكون يرى الصف غير مستوين ولا يقول يا فرع تقدم قدم يا فرع أنت مما يفهم الناس أن هذه كلمة كاسطوانه تجر عليه الابره وتحدث صوتا أي أنه لا قيمة لهذه الكلمة عند الناس الآن لأنهم لا يشاهدون فعلا يؤكد هذه الكلمة والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينه شمالا وأن يستقبل الناس بوجهه وإذا رأى شخصا قد تقدم نعم وإذا رأى الشخصا متأخرا قال تقدم لا فلان أو, متأخرا أو متقدما قال تأخرا فلان حتى يحس الناس بأن هذه الكلمة لها معنى أي استووا اعتدلوا كذلك أيضا المأمومون تجد أنهم لا يبادون يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه ومتأخرا عنه لا يحاول أن يسوي الصف لا يحاول أن يسوي الصف وهذا من الغلط وكذلك أيضا أهمل كثير من الائمه وكثير من المامومين مثل التراس فتجد الصف يكون فيه الفلاش الكثيرة لا, لا يسدها أحد وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعص وأخبر أن الملائكة عند الله عز وجل يتراصون بعض الناس فهم فهما خطا في كون الصحابة رضي الله عنهم يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنتبه بمنتبه فجعل يفرج بين رجليه تفريجا باررا حتى يلصق كعبه بكعب أخيه وما وما بين الأكتاف منفرج، انفراج بقدر، انفراج تجدي، وهذا أيضا من الغلط ومن فهم النصوص على أين مرادها، ليس المراد مجرد وضع الكعب أو إلزاق الكعب بالكعب، المراد مراسة، حتى يلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، فالصاق الكعب بالكعب ليس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغيره وهو التراص والتسرية لكن المشكل أن بعض الناس يفهم الشيء فهما خاطئا ثم ينشره بين الناس ثم يشيع وكأنه هو السنه التي أرادها الصحابة رضي الله عنهم كذلك أيضا يخطئ كثير من الناس بكيفية التسرية رضاء الناس يظن أن التسوية هي استواء الأصابع وهذا فهم الخاطئ والتسوية استواء الأكعب يعني أن يكون كعب الإنسان مساويا لكعب جاره، لا يتقدم عليه ولا يتأخر وأما الأصابع فقد تكون رجل الرجل طويلة تتقدم أصابعها على أصابعهم الرجل التي تكون قدمه قصيرة وهذا لا يضر المساواه إنما هي لأن الكعبة هو الذي عليه اعتماد الجسم حيث إنه بأسفل الساق والساق يحمل الفخذ والفخذ يحمل الجسم وليس التساوي بأطراف الأصابع بل بالأكرب أكرر ذلك لأني رأيت الكثير من الناس يجعلون مناطق تسوية رؤوس الأصابع وهذا غلط هناك أمر آخر يخطئ فيه المأمومون كثيرا ألا وهو تكميل الصف الأول فالاول ولا سيما في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنهم لا يبالون أن يصلوا أوزاعا أربعة هنا وأربعة هناك أو عشرة هنا وعشرة هنا هناك أو ما اشبه ذلك وهذا لا شك أنه خلاف السنة والسنة إكمال الأول فالاول حتى ان الرجل لو صلى خلفه لو صلى وحده خلف صلى الصف مع بقية مع أن الصف لم يتم فإن صلاته غير صحيح بل هي باطلة يجب عليه أن يعيدها لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإن قال قائل إذا كنت لو ذهبت إلى طرف الصف فستن الركعه فهل أصلي وحدي خلف الصف اغتماما لادراك الركعة نقول لا إذهب إلى طرف الصب ولا فاتك الركعة، ولو كانت الركعة الأخيرة. بعموم قل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاعتموا وأنت مأمور بتكميل الأول فالأول. فافعل ما أمرت به وما أدركت فصل وما فاتك فاقضي. هذه تنبيهات أرجو الله سبحانه وتعالى أن تجد آدائا صاغية من إخواننا الأئمة والمؤمنين. ذكرتها تعليقا على قول السائل إن الله لا ينظر إلى الصرف إلا اعوج حيث ان هذا الحديث لا صرف عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سلام سلام. أحسن الله إليكم وجزاكم الله وقيرا